بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاكا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 يا منبت الازهار عاطره الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاكا يا مرسل الاطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحه لعلاكا يا مجري الانهار ما جريانها الا انفعاله قطره لنداكا رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواكا وتركت انسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواكا ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساكا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 يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاكا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 ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب هذا العصر الحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به إعاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاكا واغتر حتى ظن أن الكون في يمنا بن الإنسان لا يمناكا ما در الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباكا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 لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لأترى عينكا والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها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 واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاكا واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاكا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 هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك يا أيها الإنسان مهلم الذي بالله جل جلاله أغراكا